تلهو تتصدى وما عليك الا يزكى وامما من جاءك يسعى وهو يخشى فان تعنه تلهى كلا انها تذكره فما شاء ذكره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 شقطنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحذائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الصخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه بِنُصْفِرَهْ ضاحكةٌ مُسْتَبشِرَهْ وُجُوهُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَهْ تَرْهَقُهَا قَتَرَهْ أولئك هم الْكَفَرَةُ الفجرة.